O. Oh, oh. فضربنا ولا آبانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثنا ما هم لنقل ما أيه لبثوا أماذ نحن نقص. عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ فقالوا ربنا رب والأرض ندعو هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليه الصان بين فمن أظلم من من على الله كذبا وَإِذَا تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَحَكَمْهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ أُ إلَكًا في أي شرُلَ قُم لَكُمْ مِنْ أَمركُم مِركَ وترى إِذَا إذا طلعت ذاور لو اطلقت عليهم مِنْهُمْ منهم فرارا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال خائل منهم كم لبستم قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فليعرض فليعرض أي غاب ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن عليكم أو يعيدكم ويقولون سبعة وتامنهم كلبهم ربي أعلم بعدتي ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء باه. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَبَى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن وَابْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيثْتِ وَقُلْ والعشي يريدون وجهك ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا وانا سوف ان ارفع ما قلته هو ذكرين كان وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليتمن Inna azdman al-‘alimin naran aha fadjim Quan vie tout grand des mâ' الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا أجر من أحسن ولا هناك لهم جنة وعد تجري من تحتهم الأنها. اللون فيها من أسوار من ذهب ويلبسون ثيابا قصرا ويلبسون ثيابا قدرا سند شو وإستبرق متكئين وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ نَخِيلٍ حفثناهما بنقل وجعل عيبه وهو يحاوره أكفأ ت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ك رجلا، لكنه الله ربي ولا أشرك بربي وهل لا اذا Naseka, kuulta maa shaakallahu, laa illa billa. Yhden. ترني أنا أقل منك ما لو وولدا فوس ربي أي يأدني خيرا ويرسل عليها من فتصبح زلقا او يسين لا نحسبنا من الذنبا فتصبح ضحايا الذلقا او حماؤها فمن فلن تستطيع على وطنها وما محيط بثمره فاص بحيق قلبك في على ما انفق فيها و وهي خاوية على هروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تقل له في طير آملا ويوما سير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم لن نبادل منهم أحدا وعربوا لربك صفا لقد جئت وقدمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين من ما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغاد ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يبادر صغيرة ولا كبيرة إلا 111. وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا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 أفتتخذونه وذليته أولياء من دوني وهم لكم عدوا ذل الظالمين بدلا ما اشهده مخلق السماوات والارض علا طلقا فسهم وما كنت مستخدما ضللا عقذا ويوم يقول نادوا شركائي الذين دعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم واجعلنا بينهم موبقا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 وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَامَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَبَلًا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم Kiitos. فكفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياته وما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 إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وقرا وَإِن تَدْعُوا إِلَى الْهُدَى فَنِعْمَ الْمُدْعُوُّ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ لو يآخذهم بما كتبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد الليل يجد من دونه ما وإلا؟ وتلك القراء لكنهم لم. وَمَا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا وَإِذْ قَالَ مُوسَى يَلِفَ لَمَّا نَذَلَّ قَوْمٌ مَّبَئْنَهُمَا نَسِيَاحُوا ثَهْمَا قَدْ تَخَذُوا السَّبِيلَ هُوَ فِي بَغ فَلَمَّا جَزَّ قَالَ لِفَتَاهُ أَسِنَ غَزَّ أَنَا لَغَزَ لَقِينَا من رينا بها نا فما وند ارى اي تائب اينا دخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ وارتب وعلى آثارهما قصصا فوجد عبدا أَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرَةٌ لَوْ في ندى خرقه، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جبت شيئا إمرأة. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا بما نسيت ولا ترهطني من أمري عسرا أو طلق قال أقتلت نفسي زكية بغير نفس لا خرج شيئا نكرى.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 قال إلَّا أَمْرُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِ أَدْنَى أَمْلَدٍ عذرا أنطلقا حتى إذا أسيا أهل فأبوا ان يطفقا وما اان ينطفقا فوجئا في قضى فأقامت قال لو شئت لست عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك فأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأرثت أن أعيبها وكان وراء وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكِيٌّ وَذُلٌّ لَّن تَفِيَنَ فِي الْغَصْبِ وَأَم ما الغلام فكان أذانه مؤمنين فخشينا أن يرهقهم. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاسا وأقرب رحا وَأَمَّنْ جَاءَ فَكَانَ لِلْغُلَامِ يَتِيمًا أَيْن فِي الْمَدِينَةِ فَأَنْتَ كُنْتَ تَحْتَهُ كُنْ ذَلَهُ وَكَانَ أَغُهُ مَا فَِ حَ فَأَرَزَرَ بُكَأَي يَذلُ غأَشُد دَهُ موي تَركَزَهُ مََ وما فعلته عن أمر ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ بِالْقَرُنَيْنِينَ قُلْتَ أَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّمَا كَانَ لَهُ فِي الْأَرْضِ وَالْأَرْضِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فأت بأرسل ما حتى إذا بلغنا مر الشمس وجدها تغرب في عين حنياتي ووجدنا تَنَاقَ قَوْمًا وَلْنَ يَظَلْقَرْنِي إِمَّا أَن تُعذِبُوا أَي ويأخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى يُعذِّبُهُ عذاباً نُكْرًا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَرْبًا يقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى ما أقول عن الشمس وجدها تقول على قوم لن يجعل لهم من دونها قال وقد أحقن بما لدي خبرة ثم أتبى سببا. إذا اذا ظلن قوم فانستذين وجد من دونكم قوما لا يكذون يقو مُقْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا على أَنْ تَجْعَلْ بَيْنَ هم <تصفيق> ساء. قال ما مكنني به ربي خير بقوة أجعى بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قال الفقود حتى إذا عَلَيْهِ الْقُطْرَ رَمَتْ طَاوٌ أَنْ قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دعاء وكان وعد رب في حق والطهور ما طهرهم يومئذ يموج في بعض سوري فجمناهم جنا وعربنا جهنم يومئذ للكافرين عربا. الذين كانت أعينهم في غطاء إن عن ذكر وكانوا لا يستطيعون أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَخَذُونَ عِبَادَهُم مِن دُونِي أُولَٰئِكَ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 أَسْمُونَا خُنَّعُوا أُلَّا إِنَّ لَهُنَّ كَفَرُوا بِآياتِ ربهم أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وَلَهَا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمَ نعم بما كفوا تخذوا انا